حمى الوطيس بحقده وتوقد حتى تميز قائضا وتعربدا فالقصف يا ما ينوح لسر به في ارضنا خنقا وكاسا حمى الوطيس بحقده وتوقد حتى تميز قائضا وتعربدا فالقصف يا ما ينوح وكافاً جلمداً فالأرض حولي تصطني بلهيبها وانا من الأخشاب كنت مشيدا ها قد تواضل فوق سقفي فيحها ولهيبها عبر الجدار تمددا وتغلقات كل الدروب فما لنا إلا الصمود أو المسير إلى الفدى طلبوا بلاد الرافدين وججلة يَلْقَى الْفُرَاتُ بِأَذْمَعٍ لَنْ تَبْرَدَا عَلَى أَظْفَارِهِ مَا بَنَاتِ نخلةٍ فِي نخلةٍ فكلاهما يودع من قدايش عسجداس آه حضور جريمةٍ ما دجنا أيُّ ظالما بالتمائت تهددنا أيُّ ظالما بالتمائت